بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا نبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذَا متربة ثم كان من الذين آمَنُوا وتواصلوا بِالصَّبْرِ وتواصلوا بِالْمَرْحَمَةِ أولا أصحاب الميملة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة